in شجرة الزفق <تصفيق> فوق <تصفيق> فوق إ نَدْ تَْق فيِي م قمِأَمِي إ اَلْبَسُوْنَ مِنْ سُنْدُسٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ كذلك إِنَّهُ كَانَ يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأن عذاب الجحيم تظلم من ذلك ما يسرنا نخبرني كل حال لو كنت متذكرون